بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في الله والضراء والكارمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب أشهد الله إبادة جلاله ألا شديكة أشهد أن محمد العبد الرسول صلى الله عليه وعلى العالم صحبه وسلم تسليم كثيرا أما بعد فهذا درسنا في صحيح الإمام المسلم وهذا نحدث في كتاب الصلاة منذ الثالث عشر اكتنام المأموم في الإمام لأن الجل المأموم مع الإمام أحوالي منها المسارفة والمخالفة والمقارنة والربع المتابعة والواجب المتابعة والمقارنة لا تكون إلا بدليل كأن يقارنه في التأمين مكنا وما إلى ذلك والمسابقة حرمة ممنوعة فسيما إذا سبقه بذكرة إحرام فلم تنعفل الصلاة بعد وإذا سبقه بالتسليم بذكرة صلاة والمخالبة الأصل أن لا يخاربه إمامنا إلا في أمور غير ظاهرة كان يكون يصلي النافلة والمؤتم ويصلي الفريبة أو يكون الإمام في صلاة الفرض والمؤتم في صلاة العصر والمؤتم في صلاة الظهر مدى فتته أول إلى ذلك والمتابعة هي الواجبة من أجل هذا عقب الإمام مسلم رحمه الله هذه الطائمة من أحاديث وجاء من عبده وضعوا له عنوانه وترجمته باب إمام المأموم بالإمام أي وجود متابعة المأموم للإمام فهددنا يحيى ابن يحيى وهو التميم للشغوري أبو زكريا قال فيه رمان معبر الجسر إلى بغداد بعد عبد الله بن, بن المبارك أفضل من يحيا بن يحيا وكما ذكرت لكم من كان من المقربين لدى الإمام مالك حتى إنه سمع الموضع مرات مرات أقلم وبقي عند الإمام مالك فترة طويلة بعد إدخال الموضع فقال لما بقيته قال لأتعلم من أخلاقك لا تحسبن العلم يا مفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقه ما لم يتوج صاحبه بأخلاقه فما أحوجنا لهذه الأخلاق ما أحوجنا للسيرة السرب وأخلاقهم وما كان عليه من الخلق الطيب الجميل الحسن يصدقون بهذا ما يطلقون من علم هتف العلم بالعمل إن, إن أجابه إلا فهل فلا حدثنا يا أحد منها وأكثر عنه بمؤمن المسلم الصحيح وقتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلالي الفقفي قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريق بن عبد الله وكان في بداية أمره اشتغلا بالرأي والنظر والقياس ولا ما يكون يعتني بالحديث الا انه اوثق بسبب رؤيا راها فاتجه من علم الحديث فحصل الحديث وبرز فيه والرؤى لا شك لها بدور النفوس رب رؤيا طيبه تكون سببا في مزاج المرض وتغيير مجرىات وكما وقع على أن ابن بكر بن عبد الله بن محمد عرش الكفر في طبقتي عبد الله بن محمد 4 عبد الله بن محمد المسلم الجوف عبد الله بن محمد ابن محمد ابن الأسماء عبد الله بن محمد ابنهاء بالأسماء عبد الله بن محمد المفايلين صارو خنص المالي يسمى بعبد الله بن محمد وعمر الناطق عمر بن محمد بن بكير الناطق ابو रहमान الفهدال وهو ثقه حافظ وزهير بن محمد المشددا بن هيثمه النسائي ثقه ثبت رواه مسلم اكثر من 1000 حديث وابو قريش محمد بن العدي الهذلي ما شاء الله مشايخ يملؤون الصدر والنحف شو الإمام المسلم أكثر في هذا الحديث من ذكر مشايخ, مشايخ الروسات اللي عنه جميعا عن سفيانا وهو الثوري أبو عبد الله أخي محمد صاحب السويس سفيان الثوري أبو عبد الله والشابي أبو عبد الله ومالك ابو عبد الله احمد بن محمد ابو عبد الله والبخاري ابو عبد الله والصلال ابو عبد الله ابو حنيفه ابو حنيفه ما تخلوه حنيفة أحسن. لا تقول تف... لا تقول تف... ابو حنيفه ابو عبد الله لان هو مشهور بالكل خلاص عشان لما تروح الغاز لا تنسى ازاي كبير. طالعا صفيان ابن ايه ابن سعيد ابن يصروب التوت قال ابو بكر ما ابو بكر لو عرفتكم لكم دينار عند احمد متى عهدون يا ابو بكر هذا؟ باول اللي هو ابن بيشابر مع جلوسنا هو ابن بيشابر لا تقبل جول ابو بكر الصديق والله ابو بكر واحد ثاني ولا يمين هو الليل السنة قال ابو بكر حدثنا سفيان ابن عيين عن الزهري الضير اخوة ابن عيين قال سمعته انس ابن امان وبعدين انت تعرفون الثوري ما عن الزهري ماذا اخوة؟ قال سفيان الثوري لماذا لم الزهري؟ قال اجد ايه قال عن الزهري وحنا بلد وعلى بلد وعلى معلمس الساحرة القائد إذا جاء سبييل الثاني هو ابن عيان إذا جاء فهو الثالث في الغالب معنى ي musique من يساق القائد Nam حينه بإنساء إذا جاء الثالث هو ابن عيان بساق جاء الثالث في الإسناد فوق 끝� بسناد ثالث وهنا سبييل جاء الثالث فهو ابن هذا في الغالب الأعفا قال حددنا سفيان بن عيين محمد بن بن بنه الهلال الذي قال ذهب الجمال فستغير مسودي ومن الشطاء تفردي للسؤولين معنى أدوان وكان الشبعي يقول لولا مالك وسفيان لدى بعين منتجات سفيان بن عيين عن محمد عن الزهد ابن شهاد محمد المسلم أبو باكر مطبق على الطاني وجلالة قال سمات ألس ابن مارك وإحنا ذكرنا ثلاثة هم أثبت الناس في أنس ثلاثة أثبت الناس في أنس من هم؟ زوري وثابت المنانين قاله أبو حاد ثلاثة أثبت الناس في أمس. قال سماك أنس ابن مالك وهو أبو حمزة الصحابي الجليل طادم رسول الله أحد المكترين عنه والمكترون في رواية الأفض أبو غرير طالب بن عمر وأنس من الحبر كان قدري وجابل وزوجة من النبي صلى الله عليه وسلم يقول صفق النبي صلى الله عليه وسلم عن فرسل فجوحي الشاشق أي من أجنب الأي خوذي الشاشق صلى الله عليه وسلم فداه آباؤنا وأماتنا فدخلنا علينا عوده فحضرت الصلاة والذي يظهر أنها الفريضة فصلى بنا طاعدا فصلينا وراءه قعودا فلما قضى الصلاة قال إذا ما جعل الإمام ليؤتم بنا أي ليتابع ويقتدى بنا فإذا كبر فكبر وإذا سجد فاسجد وإذا رفع فانفر وإذا قال سمع الله من حميده فقولوا ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد التسميع والتحميد والجبال على الإمام والمنفر والمهتم يجب عليه التحميد دون التسميع على المدهب الراجح خلافا للشاكرية ومن جرى رزوان قال وإذا صلى طاعدا فصلوا قعودا أجمعونا وسنتكلم على هذه المسألة إن شاء الله قال عددنا ختيبة بن سعيد ماذا عدونا به ودي أخينا صاحب العرس الجبيب ماذا سمك؟ ماذا سمك؟ طيب عند أخينا صاحب ختيبة بن سعيد مروا بنا في الإسلام الأولى قال عددنا لجل وهو بن سعيد ابن عبد الرحمن عن فهد أبو الحال ثقة ثبت فطيئة للقط بقابل مكارم كان الليث في زمان من الا وكان الليث اقوى المال الا ان مالكه قام به اصحابه ولم يقم بالليث اصحابه فحدثنا الليث له ولد محدث اسمه لو شعيب وشعيب ولد محدث من هو عبد الملك بارك الله فيك قال واليت الاول لدام يعني شعيب والحارث هذا شعيب والحارث وضل ايضا لو انا اسمه علي بن قال ح ما معنى ح خزذه محمد بن عامر ح لا ثلاث معاني ما هي واحد تحويل اسمه ثاني اختصار كلمه حديثه سلك تصور كلمه صح ما الحكم من الشيخ هنا لماذا لا التوجيه؟ قال التوجيه يعلان ان هذا اصله ده فقره كده هيوا ليه الاختصار؟ توفير الورق توفير ورق توفير, توفير, توفير, توفير, توفير ميدان شوفوا بقى بيعملوا ازاي تحويلات لصاحب مسلم الخير من خلال صاحب مفات اختصار هذا موجود الاختصار موجود كثيرا في قتب الحديث وقتب الأذن حينما يصبح تلاما ثم يقول ألفها امتهى اختصار أو ألف لامها إلى آخر اختصار لكن ما ينفعش يختصر في الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام وحد يكتب صلاة وحد يكتب صلاة قال صلاة فهم رخطة صلى الله عليه وسلم تكتب كما تكتب في الأحاديث كما يكتب المحدثون قائمة على الصدر حروفها وكلماتها ويقرن الآل صلى الله عليه وآلي وسيدتي قال حدثنا أبو نعمة بن سعيد قال حدثنا الليل استفاد شهرته في مصر حتى وجد عبدالشاء إلى الخليفة فقال لعبد الله عبد الله عندي نصائف وحكتها في السر واحد أمير المؤمنين كلاف مصر فإن أمير هل ليكم نسعة وشبيه لكن مات ذكر هذا الواسط وبقي ذكر الله غضا طرييا لأنه يعيش بين الآن رحمه الله لأنه عاش الاجل هذا الدين وكان من أهل الكرب البذل أهد إليه دمان ملك طبقاً فيه طمره من تمر العليم رده الإمام الليف مليئاً بكثير من العلماء الأثرياء العلماء الأثرياء قلة يعني مع الوجوه مع كان الليف من العلماء الأثرياء رحمه الله تعالى قال حدثنا ليفاً قالوا حدثنا محمد بن رب لما تقرأ في سنة وظهر سنة مسلم والمشاهد كده يبلغون الصدر لله المطرح ما تقرأ في كتاب المنظرات طبعا المصائل طبعا الظلمان بعضاهم طبعا أصل الله فلو عددنا محمد بن رمح بن المهاجر المعجيب هذا المصر فقد انتاب قال أخضرنا لليل شايفر عن ابن شهاب ماذا عدونا شهاب فلاشنال أول محمد بن مسلم الإيمان الزهري حفظ القرآن الثمانين ثمانين وكان يضع الجفان في على الطرقات مملوعة بالطعام والشراب يأكل من المرة ومنها السبيل لايمن هكذا استدام في إكرام الطفل هذا من أجل لا يأكل كذلك السبيل للعادة البيون حتى سدد علم أمراء بني أمية الديون فلما سدد علم الديون أيضا ما ترك العادة وجاء واحد يقول له الأصحاب لا, لا. ما تعتبر أنك ما تعتبر قال إن الكريمة لا تحنك التجارب إن الكريمة لا تحنك التجارب عاد مرزان ورقل. رحمه الله عن ابن الشياء عن أنس اكلمان صحابي الجليل قال خرر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرسين فجوحي الشاء أي فصلى لنا طاعلا ثم ذكر نحوه قال حددنا حرمالة ابن يحب شوف اضطة الإمام, الإمام المسلك يقول ثم ذكر نحوه دقة عزيبة دي فرق مينبه له ونحوه قال نحوه قال حددنا حرمالة ابن يحب التجيب قال أخبرنا ابن نواب عبد الله نواب محمد مقيم مصري قال أخبرني يونس عن ابن شهاب يونس هذا ابن يزيز أين قال أفضلني أنس ابن ماد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صورع عن فرس فجحش شكو الأين بنحو حديثه ما وزاد فإذا صلى فإذا صلى قائمك فصل قياما قال حددنا في لاب عمر من في لاب عمر عرفتمو أمد ابن يحيى ابن أبي عمر العدد مزيل بك قال حدثنا مع ابن عيسك ابو يحيى المدن ثقة ذب فقالوا فيه وأثبت أصحاب مالك عن مالك ابن أنس آه. إمام مدير الهزر ابو عبد المال عن الزهر عن أنس أن نرس كل هذا حديث ما حديث أنس له طرق وروافق وأسنانين متعدد عن أنزل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم راكب أبنى رأسا فصرع عنه فجهش شكره بنحو حديثهم وفيه إذا صل قائما فصلوا قياما قال حدثنا عبد بن حميد أبو محمد الكشيط فتنحاق الأفضلنا عبد الرزاق والصمعان أبو بكر صاحب المصنف قال أخبرنا مع ابن راشد أبو عروة عن الزهري قال أخبرني أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صفق من فرصه فجحجى شفقه الأيمن وصاق الحديد وليس فيه زيادة يونس ومانك قال حدثنا وبكر بن أبي شيء عبد الله بن محمد العبس الكوفي صلى الله والمسلم وله أخ هو أبو الحسن عثمان عثمان أكبر سن وهو بقر أطقا وأثبت وأحفظ أكثر الإمام مسلم عن أبي بكر قال حدثنا عبده بن سليمان وهو الكلاك أبو محمد ثقة ثقة عن هشام عن أبيه من هشام عن أبيه عربي. عربي. عربي. عربي. نعم هشام بن عروة بن الزبير عن عائسة وهي قال قال اشتك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليك ناس من أصحابه يعودون فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فصلوا بصباتي قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا فلما انصر فقال إنما جعل الامام ليؤتم بها في جواز انشرف الصلاة لمصلحة ولمصلحة المصنع وفيه جواز العمل اليسير بالحاجة في الصلاة وفيه أن النبي عليه الصلاة يرى من خلفه إذا قم في الصلاة معنى هو هو هذا خاص بالصلاة في حالة الصلاة لأنه من الناس من يبالغ يقول يرى من خلفه مطلقا غري مبالغ ليس عليه دمين ومن الناس من يرى يقول ما يرى في الغرمات وفي النوج ويبالغ الخصائص هذه لن تثبت إلا بجليل أنا يخوان النبي عليه الصلاة والسلام يقول استوى سأوى السكان يحمل تشوت صفوق ويقول إني أراكم من الخلق ضاري أنا يخوان إن الناس من يبالغ بلغة صفية في مساءة الخصائص فجعلوا منها ملاياتهم وبلغوا فيه حتى جمع الإمام السيوطي أكبر كتاب في الخصائص الخصائص الكبر جمع فيه كأوعد وكان فيه كحاطب الليل جمع الغد والسمين وجمع الصحيح والحسن والضعيف والموضوع والباطل والواهد لكن منها الأحاديث لو لما خلق بالأفلاك وأشياء عظيمة يكره الباحث تستفشع النبي عليه الصلاة والسلام رأىهم قيامه وهو جلس فأشار إليه أن يجلس فجلسه فلم ننصر فقال جعل الإمام ليؤتن بنا فإذا ركع فرق وإذا رفع فرق الاختداء من المال المتابعة من جملة سيوت في احاديث الحديث النبوي ده الموضوع احنا لا تفضل النوم هذا الصنيع السيوتي في الجامع الصغير قال وصدوره عما فرض به وضاع وكذب وفي الحقيقه فيه احاديث كثيره فرض بها كذابون وضاع اللي هو الجامع الصغير في احاديث البشير النبوي قال نبينا صلى الله ولما جاء الشيخ الأبلاني طبعا وحقق هذا الكتاب فسمهه نصفين فجعل منه الصحيم ومن جعل منه, منه ضع فهذه حدث في السيوط السيوط الله جمعوا اللقاء يأتي من بعدها وبعده علماء ينقلون ليس بالمقادين انما هم نقدون سمع عند شوب الاسهله وهي وضعه يقول شيخنا اللي اعطيتك انه كان ما جمع من احاديث موضوعه وضعيفه على انه لم ينقض كما فعل الحاكم في الصدق لا في فارق بين الحاكم والصدر دون ورع شاسع جدا ده من ناحيه كل من ناحية المرسوعية والفلاع ما هي السيوطي في الحكم طرق شتان بين الثلاغ والثلاغ الواحد ثم الحاكم نبقى وإن كان حيث تسرب التصريح والتحسن بخلاف السيوطي السيوطي جمع نبقى رحمه الله تعالى أما بالنسبة للعقيدة فإن عنده تصوف وعنده تمشار فهذا واضح في كتب يوم مؤللات جانب أنه ادعى النوم المجدد على رأسه التسعين وادعى أنه ختمت خطاء وهناك من هو منه كالحظر من الحظ إلى الشكل. على كل حال كل هذا يحط من قدر الإمام السلطة فنستفيد من علمه وما أخطأ فيه لا يرتبع والحق أحب إلينا من أي شخص قال فإذا ركع فركعه وإذا رفع فرفعه وإذا صلت جانسا قال حدثنا أبو الربية الزهران من الذي قام حدثنا أبو الربية الزهران مسلم قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الربية الزهران قال بن داود العتك ثقة إن لم يتكلم فيه أحد بحج يعني الذين تكلموا فيه ليس معهم حج معنا؟ لأن في من العلماء من الرواة ما فيه لكن بحق وبغير حق بحج وغير حق تجد هذا في ميزان لا أكداء كل من تكله ما فيه سواء بحق أو بغير حق تجده فيه ميزان لا أكداء لسان ميزان لكن الذين لم يتكلمون بأي طعم لا تزدهم في هذين كتابين أبداً ولله تجد في مزال اعتذار من رمي بنوع بلا من هو أطعون عليه في الدين وكذلك في النساء ومن المعصرين من الكتابين بقفصين لاتهام معنى أما سوى هذين كتابين فلا تجد الرجل السالم من الطعن أو الكلام يوجد في هذي المكتب قال أحدثنا أبو ربيع الزهران سليمان بن داول العبد قال أحدثنا حمادي عن ابن زيد أبو إسماعيل جاثم كان من عيمة الحديث والسنة حقا ما معنى حق النفس حدثنا أبو قال أحدثنا أبو باطر بن أبي شايف عبد الله بن محمد أبو قريب محمد بن علاء الابدان متى عدونا بيه؟ أول في البهر قال على حدنا ابن نميل ومحمد بن ابن عبد الله ابن نميل حقا قال ابن نميل ابن نميل هذا الولاد الابن محمد ابن عبد الله معنى يا اخوة؟ عندنا عبدالغي ابن نميل ابو الشام هذا اللي قبل حقا اللي بعد حقا وحدد الأبن نبيع محمد بن عبد الله الكوفي الهنجاني فقد الحاضر قال قال حدد لا أبي وجعنا ثانيا جميعا عني شاب بن عروة شاب بن عروة ايه شيخ الإسلام معنا اخوان شاب بن عروة قالوا انه ايه خريف بيات العم كما زعم ذلك الكوتاب حامل لوائي التجهب في هذا العصر الكوثري الحنفي المتعصم سلام رشاد ابن علوى بالحال لانه روى بعض الاحاديث في مسائل الامام ابي حنيفه معنا وهذا انا اظن الجزء الثاني عشر من تاريخ بغداد افرز الخطيب البغدادي بالكلام على ابي حنيفه مدحا وقدحا ثناءا فالبرى الكوثاري أخذ المجلل هذا وحققه دون كتابه دون بقيت كتاب تاريخي البرى أخذ استرل الجزء هذا من تاريخ بغداد و أخذ يحقق هذا كبه فمما وقع فيه من الأوافق والمخالفات والطنمات أنه رمى هشام ابن عروة بالخارب والاختلاف فدفع الألم فقال يشام ابن عروى شيخ الإسلام وإنما تغير وفرق بين التغير والاختراض والخرف التغير شيء ينسير يطرع في آخر حياة الرديع ويشام ابن عروى شيخ الإسلام كذا تكنم إشام بن عروة ابن القطام الفاسي صاحب كتاب الوهم والإيهام فقال الذهبي رحمه الله أحسن الله عزينا بك ابن القطام فإشام بن عروة شيك الإسلام كما في مزنة الله الذهبي رحمه قال عن إشام بن عروة بهذا الإسناد نحوه قال حدثنا قتيبة بن سعد وتقرا من سعيد ابو رجاء قال حدثنا الليث قال حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث عن ابي الزبير محمد بن مسلم بن ضبص ابو الزبير المكي وروايه الليث عنه روايه مستقيمه لان ابي الزبير لمس الا ما كان من روايتي عن جابر وهو ابو عبد الله الصحابي الجليل من عبد الله من عمر بن قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعدنا فأبو بكر يسمع الناس, يسمع الناس تكديره يبلغ فالتهت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعد فصلينا لصلاة مقعود هذه حالة أبو بكر صلى ورأي النبي عليه الصلاة والسلام والحالة الثانية ستات فهما لا تأتي في هذا الباب تأتي بباب أخر أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف مؤتماً بأبو بكر كما في صلاته في حال مرضه قبل موته عليه الصلاة والسلام قال وأبو بكر يسمع الناس تكبيرهم فالتفت إلينا فرآن القيام فأشار إلينا فقعتنا فصلينا بصلاةه فرودا فلما سلم قال إن كدتم آلفا لتفعلوا فعلة آلثة وغرونه فقومونه على ملوكه بعمقه هذا النص يلتقم عن نص الذي في الرسل الأبي لو من أحب أن يتماثل لهم ناس قياما فليتبوى مقاله من الله وشرحنا هذا حديث من قبل صورته الصحيحة أو شرح هذا حديث معناه أن كبار القوم يجلسون ومعظموهم يحوطون بهم يمينوا يسارهم الخلف قياما يحبون منهم ذلك ولا يقمرونهم بالجلوس هذه عادلة زالت في البلاد العجلة وبعض المسلمين من جهلة فأثرب يؤلاء وليس المقصود إذا دخل بعض الداخلين من العلماء أو من أفاضل كنت أنت تسلم عليهم صحيح كان الصحابة يرون كراهية ذلك في وزه رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون هذا لكن قيام الرجل القادم من زفر في معالقة ونحو هذا موجود في السنة قيام الابن لأبيه استقبال قيام الوالد لولده البنت لأبيها كان نبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا مع فاطمه رضي الله عنه فمقصود من هذا حديث الذي سنن نبي داود وغيره حديث معاوية رضي الله عنه من أحب أن يتمثل له ناس قياما فلتبهوا مقالهم النار يلتقي مع هذا النص كدتم آنفا لتفعلون كما كاد في هذه السؤال على ملوكين وهم فهم يقومون كذا تعظيم وإجلال وملوكم جرسا وهم قعود فلا تفعل ائتموا بألمتكم إذا صلق إما في صلق قيام وإذا صلق إما في صلق قعود قال حدثنا يحيى بن يحيى تبيب ليس بول. قال أخبرنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاس أبو عوض الكوفي ثقر عن أبيه عبد الرحمن بن حميد الوآة الثقعين عن أبي الزبير محمد بن مسلم ابن الزبير المكر عن جاء عبد الله صحابي الجليل قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر خلفه فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر كالمبله لأن النبي عليه الصلاة والسلام صوته كان مخفضة ربما لا يسمعون من خلفه صوته ليسمع ناعي ثم ذكر نحو حديث الميت التبليغ هذا مشروع إذا كان صوت الإمام لا يبلغ الصفوف أو آخر الصفوف لا بس. أما إذا كانت المكبرات تكفي والسماعات تكفي فلا داعي الله لأن يصير كتل تشويش على المصابين وربما يتنجلج الناس في الرفع والخضر فقال كل ما ذكر نحو حديث الله قال حدثنا القضيعة من النساء قال حدثنا المغير وهو ابن عبد الرحمن إزامي عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن عبد الرحمن بن عن الأعراض عبد الرحمن بن مهند. عن أبي رأي رقم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما الامام يؤتم به فلا تختلفوا عليه يعني في الحركات الظاهره والهيئات البارزه لا تختلف ممكن يقع بين نية بيصلي بيصلي لا ممكن يطلع اختلاف في بينه بينه الامام و بين الماموم انا بصلي فرض وانا اصلي نافله انا بصلي لا باس هذا وقع نظير هذا في السنه قال إنما الإمام بيؤتم بيه فلا تختلف عليك فلا كبر فكبر وإذا ركع ففكع وإذا طال الله من الحمدة فقول اللهم ربنا ركع وفي بعض الرويات ربنا اللهم ربنا ولك الحمد بإثبات الوائدة أو ربنا لك الحمد من غير اللهم أو ربنا ولك الحمد هذا كل جائز وكل والد في السنة وإذا سجد فسجد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمع قال محمد بن راف القشير اللي سبوني قال عبد الرزاق الصمعان قال حددنا معبر راشد عن همام ابن منب أخوه ابن منب عن أبي هريرة وهذا ما يسمى في السلسلة صحيف الصحيف عن نبي صلى الله عليه وسلم في مثل بالنسبة أيها القادر على القيام وراء الجلس والقاعدة اختلف العلماء فيها فجمهور العلم قالوا لا يجلس للقادر على القيام ان يكتفى بالقاعد والجلس في جلوسه وقعد انما يصلي قائما واجاب على هذه الاحاديث لان احاديث منسوخه صلى كما تعلمون لا يصاغ اليه إلا بالشرطين معرفة التاريخ أي معرفة المتقدم والمتقدم هذا الأمر, الأمر الثاني عند تعبر الجنة وما توقف على الشرطين فلا يمضي إلا بوجودهم ما وامتنع بسرطين لا يمضي في وجود واحد منهم فالآن إذا لم يتعض ولم يجمعوا سهل ما يصور في قالوا قلنا لهم النازف قالوا النبي عليه الصلاة والسلام مرضه على ذلك هذه قصة حديث أنه جوحش من فوق البرز فقبل موته قبل موته عليه الصلاة والسلام مرء وصلّى بالناس صلّى هو قاعد والناس خلفهم قيم فقال هذا الناس لكن ايضا صحيح معلومة ان هذا متأخر وهذا متقدم فطي الشرط الثاني وهو تعب الرجال فأيف أخرى قالوا إنما هذا على الاستحباب الأمر هذا منه فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمع هذا على وجه التخيير والاستحباب وفي الحقيقة الأصل في الأمر الوجوب فلماذا نصير إلى الاستحباب والحديث كله سيقى لبيان وجوب ائتمام المأموم بالإمام والاخداء المأموم بالإمام ومتابعة فريق أهل قالوا إذا كان الناس قادرين على القيام فلا يقتلون من أساس الصلاة ورأي مجلس يعني لا يجزل لا بأصل. وفريق رابع فصلوا في المسألة. قالوا لله إذا ابتدأ الإمام قاعدة فنصلي وراءه على سبيل إيجاب قاعدة إذا صلق قائمة إذا ابتدأ الصلاة قائمة نستحق قائمة وعرض لو عارفها جلس فلا نجل جمعا بين فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما جحش من فوق الفرص وبين صلاته لما قبل موته لما مرت. ما عليكم وبهذا قال إبام أحمد وجماعة وبهذا التفصيل تلتين نسلس والنسألة كما تعلمون خلفيها فيها سعر ولا تطل صلاة رجل خالف هذا المذهب الأخير الذي هو مذهب التفصيل إنما هو أرجح من ناحية الفقية لأنه جمع شتك أليل وإعمال الدليلين أولى من إهدار أحدهم إعمال الدليلين أولى من إهدار أحدهم لأن هذا ماذا تفصيل جمع بين هذا و هذا ولم يقل بالناس ولم يهدر الأمر بين صلى الله عليه وسلم فإذا نحن ننظر إذا استفتح الصلاة قائما فلا يلزمنا ثم عرض ألاهو عرض فجاس فلا يلزمنا بطبق لأنه لم ينطبق علينا فعل فارس والروم من أول الصلاة لأخير إنما بد أن علينا صنيع فارس والروم والمشنوة المضارقة عندما يستفتح هو قاعد ونحن قياد معنا ثم التفصيل الذي وقعه فيه حال الأولى منه صلى الله عليه وسلم والحالة الثانية إذا المسألة فيها مدهة. ولو أخذ أحدون بعض هذه المدهب لا تبطل صلاةه ولو كان قديرا عنك للأمر منه صلى الله عليه وسلم واختلاف العلماء في توجيه هذا الحديث وهذا المدهة. يلي هذا المدهب باهم آخر فردوا منه باب النائع عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره قال حدثنا أيضا الوجوب المتابعة حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحمضاني وابن خش ربنا علي ابن خش ربنا فقه قال الاثنان قال أفضلنا عيسى ابن يونس وابن الإسحاق السبيع عيسى ابن يونس وعيش هذا أخو إسرائيل إسرائيل بن يونسي بن بيسحاف حدثنا الأعمس وهو أبو محمد سليمان بن مغال أعمس إمام كان الشعب يقول حدثنا الأعمس هو المصحف المص لحفظه وصدقه وورعه وإمامته بالدين قال حدثنا الأعمس كان يقول لو كنت بقالا لكضراني الناس لو لا الحديث لكنتم البقلين كوف لو لا الحديث من الناس الناس كان يأتون لهم من أجل أن يسمع الحكم وإلا لو كان من أهل الدنيا مقترب من واحد لدمامة خلقة وجعودة وجه وكوني لا يعتني بمنافسي ومظارئ فنظم عند السنفروة مطلوبة لا يهمها دا. لكنه هو الإمام أي عمس قال حدثنا العمس عن أبي الصالح ذكوان السمان عن أبي هريد الصحابي الجليل ما كن ياته محمد صحابي الغاز أه. آه ما كن ياته حسن منتب براد خريك معنا قالك أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعديمنا يقول لا تبادر الامام في مسابقه يخشى الذي يرفع صوته قبل الامام ان يحول الله له امر رأس حمار ذلك يوم الضياع ربما كنت في كل واعظا كفوبا الله على عبدنا فلا تبادر الجنان اذا كبر فكبروا وَإِذَا قال وَلَا الظَّالِّينَ فَقُلُوا آمِينَ وَإِذَا رَكَعْ فَالْكَعُونَ وَإِذَا قَالَ وَلَا الظَّالِّينَ مَا أَنْتَظِرْ مُتَأْخُدْ نَفَسَنَ فلا نحن في قبل أن يؤمن روح إنما إذا شرع نشر إذا بدأ بدأ ونوافق جميعا تأمين الملائكة في السماء إن شاء الله فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة عُفْرَ لَهُمَّا تَقْدَّمِ مِنْ دَمْهِ وَإِذَا أَرَكَ عَفَرْكَ عُوَعَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِلَ فَقُولَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ تَحَمْدِ قال والتأمين على الصحيح سنة قولية من سنة للصلاة القولية قال حدثنا أبو تيب وابن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ادرى عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح وصدق أبو صالح هذا وأن سمان سمان لأنه كان يتاجر في, في السمن والزيد عن أبيه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام بنحوه إلا قوله ولا الضالين فكنوا آمين وزال ولا ترفع قبله لا ترفع قبل أن يرفع الإمام من اللقوع أو من السجود كذلك لا تسلم قبل تسليم إمامك إذا انتهى من التسليم فجأت أنت من التسليم, في التسليم. وإذا سلم فسلم قال حددنا محمد بن مشار بندار ما معنى بندار؟ داخل محمد بن عام بندار بندار كلمة هارسية أصبها التاجر الكبير بنادرة التجارة في واستعير هذا اللقب لمحمد بن بشار بكونه واسع المحقوضة فلكثرة حديث لما مات محمد بن بشار جاء رجل المبشر محمد بن المثن بموت بن بشار وكان بينهما منافسا عاشا في بلدة محقوضة ولد في سنة وحدها مات في سنة بعد رشح رشح شاورا دليل الشكر رجا رجا بموت ابن الرشاق فقال ابن المثنى محمد ابن المثنى ابن موسى بالزمن العنزة لله عليه ثلاثون حجة ان انا حدثت بعده بحديث واحد فما حدث بعده بحديث حتى مات بعده تسعين يوم هذا من الوفاء ومن العقل والخدر واحد ممكن يقول لماذا يتم العلم؟ لا بنات غيرهم من يحدث البصرة مليئة ووقفت على واحد أو اثنين والكفة مليئة والبلاد مليئ في تلك الأيام المحدثين والحفواط ومجالس الإبلاء والحديث والرحلة يرتحل الشخص من بصرة الكفة من كفة البلدات ذلك يرتحل من أراق من الشام لن تأخذه عصبيت النفس حظ النفس وقال الله يعني خلى لي الجو فأحدث لا إنما على هذا القادم الذي جاء يكبره الثور بالحزن والكم نعم وإلا بالإمكان كان يسفي غليلا وقل الحمد لله خلى لي الجو وحدث ومعلم وكذا إلى كله لا ولذلك لما تقرأ في ترجمة هذين كان كفرسي النهاج يعني فيه شيء من التنافس كان كفرسي النهاج كانوا في السبار معنا يا إخوان ذلك ما استشفى لنفسه أو أخذ بعصريه النفس وحضى نفسه أبنه فرحمة الله على ابن المتنى ورحمة ابن بشه قال حدثنا محمد بن زعفر هل ربيب شعبة لازم شعبة عشرين سنة قال حدثنا يا شعبة أمير المؤمنين أبو بسطان قال حدثنا عبيض الله ابن معاد من الذي قال حدثنا عبيض الله ابن معاد هل تريد أن نعرفها منك؟ المسلم حسن المتابع في الإسلام والكتاب أصل إليك عبيد الله ابن معالي ابن معالي العنباني أبو عمر والله له قال حدثنا أبي معالي ابن معالي العنباني والي قال حدثنا شعب أمير المؤمنين الحديث أبو مستام حدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو مستام عن يعني وابن عطاء سمع بأبا عالقامة أنه, انه سمع بعضا انه سمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الامام جنة فاذا صلى قائما فصلى جنة اي يحتمل بعض الخلل الذي يرد على صلاه الماموم من سهو او مرور نار ولحد جنة خطره قال احوان فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا وإذا قال سمع الله لكم حميدا فقول اللهم ربنا لكم حميدا فإذا وافط قول أهل الأرض قول أهل السماء غفر له ما تفتك منه قال حدثنا أبو الطاهرة أحمد بن عمر بن عبد الله ون عمر بن, بن الصادق في مصر قال حدثنا أبو الوهد الله عبد الله بن عبد ومحمد الحيوة بن شرين بن صفوان أبو زرعة أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه قال سمعت أبا هريرة يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام يتم به, به ويتابع لا يقال ولا يسابق ولا يقارن إلا ما خصه الجن فإذا كبر فكبر وإذا ركع فاركع فإذا قال السمع الله من حمد فقول اللهم ربنا لك الحمد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قائدا فصلوا قرودا أجمعون يحمى القول صلى الله عليه وسلم وإذا صلى قائدا أي من رجاية صدق إذا استفتحك فصلوا قرودا أجمعون بهذا المتأي من درسنا بصائر الإمام